قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عامر قال أتى رجل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعنده القوم حتى جلس عنده فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ثم روى ابو يوحى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءه رجل وساله عن شيء سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده يعني المسلم الحق والمسلم الكامل هذا هو المقصود بالمسلم والمهاجر يعني الحق الحق يعني من من من هجر ما نهى الله عنه لان من هجر ما نهى الله عنه وجهد نفسه هذا هو الذي يستطيع ان يجاهد الكفار ويقاتل في سبيل الله ويكون له تاثير لانه جاهد نفسه وطوعها لله عز وجل والمسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه ويده الذي سلم المسلمون من لسانه ويده لم يصل إليه إليهم أداة لا من يد ولا من لسان لا من يد ولا من لسان وذكر اللسان والمقصودة يعني كون التكلم والوقوع يعني في الناس والوقوع في أعراضهم وقد وعبر باللسان ولم يعبر بالقول ما قال سلم المسلمون من قوله ومن كلامه وإنما عبر بلسانهم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ان التعبير باللسان يعني دون التعبير بالقول يعني من فوائده أن الانسان يمكن ان يؤذي بلسانه بدون القول كان يخرجه يستهزئ كان يخرج لسانه يستهزئ هذا من الاذى باللسان ولكنه ليس بقول. فالتعبير باللسان بدل القول يعني فيه هذا المعنى وهذه الدقة بهذا التعبير الذي يشمل القول ويشمل الفعل كونه يؤذي بلسانه بالقول وبالفعل في القول فكونه يعني يشتم ويتكلم وبالفعل كونه يستهزئ بلسانه يخرج لسانه استهزاءا بدون ما يقول شيء وبدون ما يتكلم وكذلك كلمة يده آآ آآ يعني عمومها يعني يفيد ان الانسان قد يموت قد يموت ثم يعني اثار يده تبقى بالكتابه يعني يكون يكتب سوء ويكتب يعني امور منكرة ويكتب ضلال ويحرر بيده امرا باطلا ثم يبقى ذلك الكتاب فيتضرر منه الناس فهذا يكون من ضرر اليد فهذا من ضرر اليد يعني يمكن يكون الضرر في حياته بالضرب وبالبطش وغير ذلك ويمكن أن يكون بالكتابة ثم تبقى الكتابة بعده ويتضرر الناس بما كتبه بيده وبما خطته يداه، ولهذا يقول الشاعر كتبت وقد أيقنت يوم كتابتي بأن يدي تفنى ويبقى كتابها فإن عملت خيرا ستجدها بمثله وإن عملت شرا عليه حسابها وإن عملت شرا عليه حسابه آثارها يعني تكون في الحياة وتكون بعد الممات تكون في الحياة وتكون المات المسلم اي الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر يعني حقا من هجر ما الله عنه والذي يهجر ما الله عنه ويستقيم على طاعه الله ويكون قوي الايمان هذا هو الذي يكون له النكايه في الكفار وهذا هو الذي يؤثر على الكفار واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزو الكفار وكانوا عددهم قليلا وعددهم قليلا والكفار كانوا أكثر منهم عددا وكانوا اكثر منهم عددا ومع ذلك كان الكفار يخشون المسلمين الكفار يخشون المسلمين مع قلة المسلمين ولكن عندهم قوة الإيمان لأنه لأنهم هجروا ما نهى الله عنه هجروا ما نهى الله عنه وصدقوا الله عز وجل في إيمانهم وفي يقينهم وفي الى الله عز وجل فخافهم الكفار وأرهب الكفار مع قلته وحيث كان الناس يعني في هذا الزمان بالعكس كثرة كافره ولكنهم غثاء كغثاء السيل كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فكانوا يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم كان شأنهم أنهم يخافون من الكفار والكفار لا يخافون منهم قال حدثنا مسدد مشدد من مشرد البصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والثيني والنسائي عن يحيى يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرجوا أصحاب كتاب السنتة. أن إسماعيل بن أبي خالد. أن إسماعيل بن أبي خالد وهو ثقة أخرجوا أصحاب كتاب السنتة. أن عامر. أن عامر وهو من شرافيل الشهري ثقة أخرجوا أصحاب كتاب السنتة. أن عبد الله بن عامر. أن عبد الله بن عامر بالعاصف الله تعالى عنهما أصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجوا أصحاب كتاب السنتة.